بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له و الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وی مل شوشی ویوشیلنی ملتی اوسن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 وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ مَا كَبت كلَمَةً تَخرج مِن أَفْاهِهم كَبَُ كلَمَةً تَخوج مِن أَفْواههم إ يقونَ إِلا كَذبَ إ يقُولونَ إلا كذبَا, إن يقولون إلا كذبا فَلَ عَكَبَاخِ نفْسَكَ على أَثَالِهِم إَِّم يُؤمِنُوا بِهذَ الْ الحَدثِ أَسَفَ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على عملا وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا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 فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فَضَرَبْنَا ثمَُّ بَعَثناَاهُم لنَعلمَ أَُحِزبَينِ أَحصَالِ مَا لَ بِثُ أَمدثَُّ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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وَرَفَعْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَقَالُوا وَرَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن ندعو من دُونِهِ إِلَٰهًا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة اللولا لولا يأتون عليهم بسلطان بي لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أضله ممن افترى على الله كذبا فَمَنْ أَظلَم مَِّا نِفتَرَعَلَ الله كَذِبَا فمَنْ أَظْلَم مَِّ نِفْْتَرَعَلَ اللَِّ الله كَذِبَ ذل تم وَمَا میا بدون عل تم ہوں میں یا بون علو سلفیئن شور لب میر وی فَؤ إِلَى الْكَهْفِ أَنشَرَ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِرَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا لمیشم كَهْفِهِمْ ذَاتَ می وزا ویب زی اہم فی فجوچن ویزا بچوچن میلی کا چلا زلی کا مَيْ يأَهدِلهُ فَهُ المُتَدَ مَيْ يهد لاهُ فَهُ المُتَدَ وَمَْ يُضلِفَل تَجدَ لَهُ وَلم مُنشِدَا وَمَيْ يُضلِفَلًا تَجد لَهُ وليا مرشدا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُكُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ دَاسِقٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعي بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لا ويطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولا ملجئ منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءوا بينهم قَالَ قائِلُم مِنهُم كَم لَ بِسْتُمْ قَاُ لَ بِسنَا يَوْمًَا أَْ بَعَضَ يَو وَلَ قائِلُم مِنهُم كَم لَ بِسْتُمْقالَاُ لَ بِسنَا قالوا ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا احدكم بورقكم قالوا ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا احدكم بورقكم سب آسوں کور کی پھل مدین سب آسوں کور قی پل مدین فَلَْنهُُور أَهَا أَزْكَ طَآامَ فَلَْأتكُم بِِزْقِم مِنْهُ وَيَتَ لَطَّف وَلَا يُشعيرًاَّ بِكُم أَحَدَا فَلْيَأتِكُم بِِزْضِم مِم وَلْيَتَلَ الطَّفْ وَلشعِعًا بِكُمْ أَحدَا ان انهم ان يظهروا عليكم يرجمنكم او يعيدوكم في ملتهم انهم ان يظهروا عليكم يرجمنكم او يعيدوكم في ملتهم او يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا او يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وکدی کے سم نلیالم ادو لاہپ وکد آس مو این ودم لپ و فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا يَا نَظِرُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ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 قال الذين غلبوا على امنهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقومون ثلاثه رافعهم كلبهم سيقومون ثلاثه كلبهم ونسو ہوم سَادِسُهُمْ ہوم عجم بلغ و حمسم سو ہوم کلب رجو بلخ و سدا تم وَيَقُولُونَ سَبَأٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فلا تمار وفيهم الا مراا ظاهرا فلا تمار وفيهم الا مراا ظاهرا ولا تستفتيهم منهم احدا ولا تستفتيهم منهم احدا لی شلن زلی کد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 وَقُلْ العسَأَ يَهدنِ رّين أَقُبَ مِنْهَا رشَدَ وَلَ بِثُ فيِي كَحفِهِمْ ثَلَثَمئَة سنينَ وَزدادُ تِ الساعى وَلَِثُ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمَعُ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ مَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا مَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَتْلُماءُ وَحِيَ إلَكَ مِنْ كِتَابِ رَبّكَلَُ بَّلَ لِكَلماتِ وَتْلمَا أُح إلَكَ مِنْ كِتَابِ ربِّكَلَُ بَدّلَكَلماتِ وَلَن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولها ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وَلَا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه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 وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ شا مقمکو انلینس ننم إن الذين آمنوا وعمروا الصالحاتهن لا نبيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها أُلائِكَ لَهُم جََّ تُعَدٍ تَجرمِن تَحديمُأَهَا وَحَََّ فِيهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَ بِ وَيَلبَسُونَ ثيابا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 متكئين فيها على الارائك متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين وَضُربَلَهُم مَثَلََ وَدُنَيين جَعلنَا لِأَحَدِهِ م جَ نَّتَْينِِ مِن أََّابِم وَحَفَفنَاهُ مَا جَعلنا لِحَد مَا جََّتَينِ مِنْ أَعنابِ وَحَبَفْناَاهُ مَا بِأَخْل وَجَعَنا وَجَعَنا بَنَهُ مَا زَرع كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا أَوْ فَدَّمْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُمْ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا کو لمحی وَمَا مت السَّاعَةَ س وَ إرهودِتُ إى رَبّلَ أَجدِدًا خَيرًا مِنهَامُ قَالَبَا سمس بل بی خالخ مین تم اولا ہوں سواہو ہے لک مین أك فَتَ بالَِّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِثَُّ مِن النُطُفَ أَكَ الظَرتَ بالَِّذ خَلَقكَ مِن تُرَابٍِ ثَُّ مِن النُطُفَثَُّ مِن نُطُفَةٍ ثَُّ سَوكَ رجلَ. ثم مِن نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا وَلَوْلاَ إِذْ خَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَوْلاَ إِذْ خَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يَأْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسَلَ عَلَيْهَا فَعَسَى يا رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا وَيُْصِلَ عَلَّهَا حُسبًَا مَِ السَّمَاء إفَ تُصِ صَعًا زَلَقَ وَيُصِلَ عَلَْهَا حُسبًَا مِ السَّمَ إَ تُصِحَ او يصبح ماؤها غضرا فلن تستطيع له طلبا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وَُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْحَ يُْ قَلِّب كَفَّيْن عَلَمَا أَنْ فَقَافِيهَا بِثَمَرِهِ فَأَصَْحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلََمَ أَمْ فَقَافِيهَا اس بہ آئل مفیہ ہے وہی وَهِيَ یل اونشیہ ہے پون فأصبح يقلع كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا وَلَم تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فاختلط به نبات الأرض فأصبح هجيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم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 وَأُرِيدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأُرِيدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ وَضِعَ الكِتابُ فَدَرَ الْ المُجرِمِينَ مُشِْقينَ مَِّا فِيه وَيَقولُون وَيَقُونَ يَ وَلَتَنَ مَا لِهذَ الكِتَابِ ل يُغادٍِ صَغَةَ وَلَ كَبرَةً وَيَقولُونَ يَ وَلََةنَ مَا هذاَكِتَابُِغَادُِ صَغيرَةَ وَلكَبةً إلَّا هذا الكِتَِ ل يُوَادٌِ صَغَةَ ذل كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عمل حاضرا ووجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون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 هذا الكتاب يُواد صغَةَ وَلكَ بَة إلاا أأَحهاَا هذا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 وَإِذْ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فسجدوا إلا إبني سكان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو اَفَتَتَّخِذُونَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا بِئْسَ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُبَدَا وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُبَدَا وَيَوْمَ يُنَادُ شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُنَّ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها وَالْمُجْرِمُونَ مَا رَفَضُوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاخِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا فَظَُّ أََّهُمُ وَاقِعُهَا وَلَم يَجِدُوا وَعَنْهَا مَصّفَ وَل قَدَ صَمفنافِي هذاَقُنآانِِ لِ النَّاسِِ مِن كلُلِّ مَثَل وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا فِي الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كفروا بِهِ الْحَقَّ ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا واتخذوا آياتي وما ون ابلمی عیا چیڑ پر عربان و من ابلمی ایاچی سن سان ون سی ام کدم چید فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا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 لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمدي وَإِذْ قلَهُ زَال فَتَلَ أَب رَحُ حتىَ أَبَعوَمَجمَعَ البَحررَيْنِ أَ أمْضَ حُقبَ فَلَمَّ بَلَ غَ مَجمَعَبَنهِ مَا نَس حوتَهُمَا فََّ خَذَ سَفِيلَ ف البَحرِ سربا فَلَمَّا بَلَ غُمَجمَعَبَيْنِهِ مَ نَساحُ تَوْمَا فََّ غَدَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ صَوبَ فَلَمَّ جَوَزَ قَالَ لِفَتَهُ آاتِنَ غَدَأَنا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لقد لقينا من هذا نصبا قَالَ أَلَمْ تَرَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَاأَنْ سَانِيهُ إَِّ الشَّيطانُ أنن أَذكُرَ وَمَا أَن سَانِيهُ إَّ الشَّيطانُ أن أذْكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فيِي البَحررِ عجَبَ وَاتَّغَدَ سَبِيلَهُ فيِي البَحرِ عجَبَ قَالَ ذَكَ مَا كُ النَّ نَبُ قَالَ ذَكَ مَا كُنْ م نَبُ صَرتَدَّ عَ أَثَرِهِمَا قَصَصَ فَرجََّ عَلَ أَثَرِهمَا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا آتَنَاهُ رَحْمَتَم مِن عدِنَا وَعَلَنهُ مِلَّدُ النعِلمَ آتَنَهُ مِنْ عِدِنَا وَعََّهُ قَالَ لَهُ موسَهَ الْأَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْتُ عَِمَنِ مِممَاعُلِّمْ تَرُشْدَ قَالَ يَهُم قال انك لن تستطيع معي صبرا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر وكيف تصبر على ما لم سج دہ سوامی رنگ آشیل کے امرا کال سط دہ سوامی روم آشیل کے امرا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 فَنْ طَلَ قاحََّ إذَا لََكِبَا فيِي السَّفَةِ خَلَقَهَا فَْطَلَ قاحَت إذَا رَكِبَا في السفينة خرقها قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَد جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَد جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لن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 فَطَلَ قاحَت إذَا لَ قغُ لََ فَنْقَتَ لَ فَطَلَ قاحَت إذَا لَ ل اکتل تنسن ضائری نفصل جی چنخر کول اکتل جنفسن ذیت نفس چش قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي قَالَ إِنْ سأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنِّي من عُذْرًا قَدْ بَلَغْتَ مِنِّي من عُذْرًا اد ات پم احل سم کول کو ادا اتیام ال فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال لو شئت لتخذت عليه قال هذا فراق بيني قال هذا فراق بيني وبينك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 ام السفينه فكانت لماساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا فَأَرَُّ أََّ عبَهَا وَكَانَ وَرَأَهُم مَلِكُ يَأقُذُكُ سَفينَةِ الغَصبَ وَأَم الْ الغُلَ فَكَانَ أَبَوهُ مُؤمنِنَين وَأََّ الْ فَكَانَ أَبَ وَهُ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا سنا وب میں خی رم مینو جاتوں اپ روح میں سنا دل ہوں میں رب میں خی رم مینو الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وام الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنوز لهما وكان ابوهما صالحا وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا وَيَسْتَخْرِجَكَ نَزْهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَيَسْتَخْرِجَكَ نَزْهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَن أَمْرِي وَمَا فَعَلْتَهُ ذلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُل سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْ ذِكْرَى قُل سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْ ذِكْرَى إِنَّا مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ شيء سببا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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا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 قُلْ يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَاءَ أَنْتَ عَذِبٌ وَإِنَّ مَا أَنْتَ مُتَّخِذٌ مل يُرَدُّ نو رَبِّهِ رو ری فوکر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 اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا وقد احطنا بما لديه ثم اتبع سببا ثَُّ أَتْبَع سَببَ حتىََّ إذَا بَلَ غَبَينَ السَّين وَجدََ مِن دُونِهِ مَا قَوْمَا حتىََّ إذَا بَ غبَين السَّينِ وَجدََ مِن دُهِمَا قَوْمٌ لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَوْمٌ لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ قالوا يا ذا القرنين إنا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ قَالَ مَا مَن كَنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ آتُونِي زُبُرَ الحديد ہت ادین سوس کالم پوچن سدس کالم پو ہت ادونی رَتَعَ عَلَيْهِ قِطْرًا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتطَاعُ أَن يَظْهَرَهُ وَمَا فَمَن اسْتَطَاعُ أَن يُظْهِرَهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ لُبَدًا قَالَ هذا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا واتركنا بعضهم يوم اذن يموج في بعض واتركنا بعضهم يوم اذن يعوز في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا جہن کی جہن دل کی سیری نوب اللہ دین کے نا سی پیکری الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افح بلوین کسوں ای بری دون اؤلیا افح بلوین کوں بری مین دون اؤلیہ ان إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا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 الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِي فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاهم فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فَهَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وت خوسولی ہو زو و تجوی و رسولی ہو زو آلین ا منو امین سوال جن تم فی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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قبل ان تنفد كلمات ربي َ فِي دَبَحُ غَبْلَ أَن جَم فَدَكَلِمَا تُرَبّ وَلَ جَِّ بِمِسْلهِ مَدَدَا وَلَو جِن بِمِسلْلهِ مَدَد قُلْ إَِّ مَا أَنَ بَشَرم م انسوں مسل کم یو ہلم عل کم علد یو ہے علیہ ان کم علو نمل کولیا ملو سال کے نو جون کولیا ملبل سالیہ فليعمل عملا, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com